شهدوا وما نقم منهم إلا أي يؤمن بالله العزيز الحميد الذين هم الكس مآوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذي نفتن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنة تجري من